فصل التكفين وفصل الصلاة على الميت قال الشوكاني رحمه الله تعالى فصل ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالات ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطيب بدن الميت وكفنه فصل وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب ونمر إلى شرح هذين الفصلين من كتاب الدرر البهية <تصفيق> أولا حكم تكفين الميت قال الشوكان رحمه الله تعالى ويجب تكفينه فأما حكم التكفين فهو الوجوب ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المحرم الذي وقصته ناقته وتقدم هذا الحديث في الدرس السابق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في ثوبين وكفنوه في ثوبين فهذا أمر يفيد الوجوب كما تقرر في علم الأصول وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم أما قوله بما يسترّه فهذا يعني به الشوكان رحمه الله تعالى أن يكون الثوب أو الكفن أن يكون سابقا طويلا يستر جميع البدن ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبضا فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فججر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موضع الشاهد إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن أو فليحسن كفنه فليحسن كفنه هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والإمام أحمد وزاد الإمام أحمد في رواية عنده إن استطاع أي فليحسن كفنه إن استطاع فوجه الاستدلال بهذا الحديث أن أهل العلم قالوا بأن المراد بتحسين الكفن نظافته وكثافته وستره, وستره وتوسطه وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته وسوف يأتي الكلام عن النهي عن المغالاة في الكفن. وقال النووي رحمه الله تعالى أن الكفن يكون من جنس ثياب الميت لما كان حيا وفي هذا الكلام نظر لأن إن كان هذا الميت معتاداً في حياته أن يلبس الثياب النفيسة الفاخرة أو يغالي في ذلك فهذا مناقض فلا يجوز أن يكفن في هذه الأثواب لأن قد ورد النهي عن المغالاة في الكفن. قوله ولو لم يملك غيره أي ولو كان له لم يكن له من الثياب إلا هذا الكفن وجب تكفينه ودليل ذلك حديث خباب بن الأردت أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمننا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء إلا نمره. نمرة نوع من الثياب فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر ومنا يعني الشطر الأول منا من مضى لم يأكل من أجره شيئا يعني في الحياة لم تفتح له أبواب النعيم الدنيوي، ثم قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أيج أيجدنيها، يعني الصحابة الذين عاشوا حتى رأوا ظهور الإسلام وبروزه والفتوحات وإمتلاء خزائن الدولة وغير ذلك هذا حديث متفق عليه، وإما يستفاد من هذا الحديث أن الكثنا إذا لم يكن طويلا أو يكفي لكي يستر كافة البدن فإنه يوضع مما يلي الرأس ويوضع على لتقطية القدمين شيء من الحشائش أو من الأعشاب أو غير ذلك من الافخر كما ورد في هذا الحديث كذلك نفس الصحابي خباب بن الأرط لما احتضر فأتي بكفنه فلما رآه رضي الله عنه بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحى إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه وجعل على قدميه الإذخر وهذا حديث رواه الإمام أحمد فدل على هذه السنة على أن الكفن إذا لم يكن ساترا وسابقا يوضع من ماء للرأس ووجه الاستدلال بالحديث هو في شرح ما قاله الشوكاني ولو لم يملك غيره هو قولنا في هذا الحديث قول الراوي فلم يوجد له شيء إلا نمره يعني هذا كل ما كان يملكه كفن فيها رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أما قوله ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالات ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالات فدليله حديث عائش رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قمص ولا عمامة أدرج فيها إذراجا هذا حديث صحيح جدا أخرجه أصحاب الكتب الستة فيستدل بهذا الحديث على أن من السنة التكفين أو استحباب التكفين في ثلاثة أثواب، ولا يجوز التكفين في أكثر من ثلاثة أثواب، لأنه في هذه الحالة تخالف السنة وتأتي بشيء لم يرد عليه عليه نص من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما أنه من باب إضاعة المال. من باب إضاعة المال، لأن الكفن لا يصلح في الحقيقة كما ورد عن بعض في بعض الآثار أنه يسلب سريعاً. وقال أبو الطيب صديق خان في الراضة الندية وليس تكثير الأكفان والمغالات في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت. ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد وهذا حديث أخرجه البخاري وغيره إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق أي إن هذا بال فقال إن الحي أحق بالجديد فهذا من فقهه رضي الله تبارك وتعالى عنه من الأمور التي تستحب في الكفن البياض. اللون الأبيض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد كذلك وصححه الحاكم في مستدركه على شرط مسلم ووافقه الذهبي كما أن من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن المرأة مثل الرجل في هذه الأحكام في أحكام الكفن لما لأنه ليس هناك دليل على التفريق وحيث لم يرد دليل على التفريق قلنا بأن المرأة مثل الرجل في هذه الأحكام كلها وقد استدل صديق خان في الروضة الندية بحديث على يشير إلى نوع من التفريق بين المرأة والرجل في أحكام الكفن وهو حديث ليلى بانتقائف الثقافية وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت نساء الصحابة يكفن ابنته كان يقف بالباب ويناولهن ثوبا ثوبا أي يناولهن أثواب الأثواب التي تكفن فيها ابنته فناولهن الحقوة أي الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر يعني أن فيه أثواب كثيرة وكفنت فيها المرأة يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البعض يستحب أن تكثر الأثواب التي تكفن فيها المرأة بخلاف الرجل ولكن هذا الحديث لا يصح لأنه حديث ضعيف في إسناده راو مجهول هو نوح بن حكيم الثقفي قال عنه الحافظ بأنه مجهول الحديث غير صحيح ولا يحتج به في هذا الباب ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل أحد زملوهم في ثيابهم يغطون في ثيابهم وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره زملوهم في ثيابهم وكذلك حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم ولم يغسلهم هذا حديث أخرجه البخاري وغيره ويعني هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على أن السنة أن الشهيد قتيل المعركة لا يكفن في غير ثيابه بل ثيابه التي قتل فيها هي كثنه حكم آخر هو حكم المحرم والمحرم يكفن في ثوبه الذي مات الذي مات فيه دليله حديث المحرم المعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا المحرم الذي توفي يعني ضربت ناقته فمات وهو محرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه وكفنوه في ثوبيه اللذين احرم فيهما الحديث متفق عليه ولكن هذه الزيادة الذين أحرم فيهما زيادة أخرجها النسائي وأخرجها الطبراني كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد كذلك من الأحكام المتعلقة بما نحن فيه من الكفن وعندها علاقة بمسألة الشهيد أنه إذا قلت الأكفان قلت الثياب وكثر الموتى عند ذلك يشرع أو يجوز أن يكفن عدد من الموتى في كفن واحد تكفن جماعة من الموتى في كفن واحد وعند ذلك يقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة وغير ذلك من الأحكام ودليل حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال جودع أي قطع أنفه ومثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته صفية أخت حمزة صفية بنت عبد المطلب، عمّة النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية أي تأكله الطيور الجارحة حتى يحشره الله من بطون الطير والسبع فكفنه في نمرة كما ورد ذلك فيما قبل وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا غطت رجل رجليه بدا رأسه فغطي رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره ثم نأتي إلى الشاهد وقال أنا أشاهد عليكم اليوم قال وكثرت القتلى وقلت الثياب قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد يعني أنا أتعمد أن أتي بالحديث طويلا لأن لا نريد فقط أن نستدل على موضع الشاهد ولكن لا بأس أن نعرف هذه الأحاديث كاملة فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الفوائد قد نعثر على بعضها وقد يغيب عن الكثير هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأخرجه الحاكم وغيره قول شيخ الإسلام هنا شيخ الإسلام ابن تيمية قال في هذا الباب معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة الثوب الواحد يقسمه بين الجماعة فيقفن كل واحد ببعضه ببعض الثوب للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه وإن لم يستر إلا بعض بدنه فالأمر واضح إن شاء الله تعالى ثم قوله رحمه الله وندب تطيب بدن الميت وكفنه ندب تطيب بدن الميت وكفنه دليله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا فأجمروه ثلاثا التجمير هو التطيب ومنه تجمير المسجد مثلا هو أن تطيبه بالبخور وغيرها من الروائح الطيبة يفهم من هذا الحديث أنه يستحب تطيب الميت بدنا وثيابا تطيبه ثلاثا ثلاثا مرات هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه كذلك الحاكم وصححه ووافقه الذهب و صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في كتابه المجموع ثم مرة أخرى هذا الحكم لا يشمل المحرم لأن في حديث المحرم الذي تكلمنا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطيبه ولا تطيبه. فدل على أن هذا الحكم يختص بالمحرم هو أن المحرم يعني يدفن ويكفن كما هو. وعلّة ذلك والله أعلمه وما جاء في الحديث نفسه فإنه يبعث, يبعث يوم القيامة ملبيا فندب تركه على الحالة التي مات فيها لكي يبعث على نفس تلك الحالة يوم القيامة إن شاء الله ثم نأتي إلى فصل الآخر وهو فصل الصلاة على الجنازة, صلاة الجنازة قال رحمه الله وتجب الصلاة على الميت وتجب الصلاة على الميت حكم صلاة الجنازة أنها من فروض الكفاية بمعنى أن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقطت عن الكل فإن لم يقم بها أحد أثم الجميع دليل ذلك أمره صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا على الميت في أحاديث متعددة منها حديث زيد بن خالد الجوهني أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبه فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم أمرهم بالصلاة صلوا على صاحبكم ثم هو تأخر عن الصلاة فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله غل بمعنى أخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم لأن المقاتل في المعركة عليه أن يأخذ كل ما أخذ من غنيمة أي أن يرده إلى الإمام إلى أمير الجهاد ثم بعد ذلك تقسم الغنائم القسمة المعروفة أما أن يأخذ منها قبل قسمتها فهذا يسمى غالا هذا الذي يفعل هذا الفعل يسمى غالا وسيئت الكلام عن حكم الصلاة عليه قال رسول الله إن صاحبكم قد غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين فهذا هو المسألة التي أخذ الشيء الذي أخذه من الغنيمة والتي بسببه استحق أن لا يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذا الحديث أخرجه مالك وأخرجه أصحاب السنان وأخرجه الإمام أحمد شاهد منه عندنا هو أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة بقوله صلوا على صاحبكم والوجوب قولنا إنه, إنه للكفاية لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالصلاة على بعض الذين يتوفون ثم لا يصلي هو أو كذلك قد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون على بعض الذين يتوفون ولا يعلمونه بذلك كما وقع بالنسبة للمرأة السوداء التي كانت تقم المسجدة فلما توفيت صلوا عليها ولم يؤذنوه إلا بعد ذلك ف. قال رضي الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذنتموني قبل ذلك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح في الصحيح إلى غير ذلك من الأدلة ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن المدين حتى يقضى ضيئه إلى غير ذلك من المسائل التي تدل على أن صلاة الجنازة فرض ولكنها فرض على الكفاية وهذا قول ليس فيه كبير خلاف قوله ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة هنا يبدأ في بيان كيفية صلاة الجنازة وقبل أن نذكر هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني نذكر أولا أن السنة في صلاة الجنازة أداءها جماعة السنة فيها أداءها جماعة دليله مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك داوم على صلاة الجنازة جماعة فإذا أضفنا إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا الحديث أخرجه البخاري دل على الأمر بصلاة الجنازة جماعة ولكن لما قلنا أن هذه يسنة فقط ولم نقل بالوجوب هو أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد صلى فرادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمهم أحد وهذا قد ورد في حديث له طرق متعددة يعني لا تخلوا من ضعفين ولكن بعضها يشد بعضا كما ذكر ذلك الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز ثم هذه هذا يستدل به على أن الصحابة فعلوا هذا ولم ينكر أحد, أحد على أحد وغير ذلك قال بعض أهل العلم هذا في قضية خاصة هذه قضية خاصة لا يعلم وجهها الشرعي بمعنى أن الأصل أو السنة أن تصلى الجنازة جماعة ولكن فعل الصحابة هذا قد لا يعلم وجهه الشرعي وإنما فعلوه على أنه قضية خاصة جدا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض أهل العلم لأن كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص قال نقلا عن أحد, أحد أهل العلم قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه أحد كذلك إذا نقل هنا النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع نقل عدم يعني أن الصلاة فرادة على الجنازة تجوز بغير خلاف. قال تجوز الصلاة على الجنازة فرادة بلا خلاف. والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح وللإجماع من المسلمين. فإذا نقول أن السنة نقول إن السنة في صلاة الجنازة أن تؤدى جماعة. ولكن إن أدّيت هذه الصلاة فرادة أجزأت أجزأت ولكن يمكن أن يقال أن أصحاب هذا الفعل قد أثموا بذلك، قد أثموا بذلك، لأنهم خالفوا السنر. كذلك من الأشياء التي تؤكد أن الصلاة تكون جماعة أن الندب إلى تكثير الجمع، إلى تكثير الجمع الذي يصلي على الميت ويستغفر له وترحم عليه وغير ذلك، لأن كلما كان الجمع أكثر. كلما كان أنفع للميت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه إلا شفعوا فيه وهذا أخرجه مسلم وأخرجه بعض أصحاب السنان وورد في روايات أخرى في أحاديث أخرى أربعون أربعون مخلصين في دعائهم واستغفارهم إلى غير ذلك فهذا كله يدل على استحباب تكثير الجمع عند الصلاة أما قوله أنه يقوم الإمام وراء رأس الرجل يقوم وراء رأس الرجل نعم كيف قال يعني حذاء رأس الرجل ووسط المرأة نفس الشيء لا ليس هناك كبير ووسط المرأة فدليله الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيره من أصحاب السنن عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل هذا تابعي يروي عن أنس بن مالك شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفع, رف فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمز هذه جنازة فلانة بنت فلانة فصلي عليها فصلي عليها فقام وسطها وفي رواية أخرى عند عجيزتها ونفس الشيء وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة هذا التابعي زياد العلاء بن زياد العلوي لما رأى اختلاف لما صلى على الرجل صلى أمام رأسه ولما صلى على المرأة قام عند وسطها لما رأى هذا الاختلاف قال يا أبا حمزة كنية أنس يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت فقال نعم قال فالتفت إلىين العلاء فقال احفظوه ان هذا التابعي لما رأى أن هذه سنة ينبغي حفظها والتأكيد عليها عند ذلك استدار إلى التابعين والحاضرين فقال لهم احفظوا هذا الحكم الشرعي وهذا حديث صحيح. كذلك حديث عن سامرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفسأ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليها وسطها هذا على حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما فهذا واضح إن شاء الله قوله ويكبر أربعا أو خمسا ويكبروا أربعا أو خمسا وردت أحاديث كثيرة في العدد التكبيرات التي تكون في صلاة الجنازة فوردت أحاديث فيها التكبير أربعة مرات أربعة تكبيرات ووردت خمس تكبيرات ووردت ست تكبيرات و وسبع تكبيرات ووردت تسعة تكبيرات يعني من الأربع إلى الخمسة إلى التسعة من الأربعة إلى التسعة هذه كلها وردت في الأحاديث إنما هناك أحاديث أصح من أخرى ففي الأربعة وردت الأحاديث الأكثر صحة وفي الخمسة أحاديث أقل صحة وسوف يأتي بيان أنه في الستة والسبعة وغيرها قد ترد بعض الآثار عن الصحابة أو غير ذلك فيمكن أن يقال في هذا الباب بأن الصحيح أن هذا الاختلاف كله هو للتنويع مثل ما قلناه عن الصلوات الإبراهيمية أو عن صياغ الأذان أو عن صياغ التشهد وردت صياغ متعددة فالسنة أن تفعل هذا مرة وهذا مرة أخرى أدلة هذه المسائل الأربع ركعات دليله أربع تكبيرات دليل الأربع تكبيرات ما أخرجه الإمام نعم يعني أحاديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصلاة عن النجاشي وقد سوف أتلقى الكلام عليه الصلاة على النجاشي لما بلغ نعيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه أنه صلى عليه وكبر أربعة وكبر أربعة وهذا حديث صحيح كذلك حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث الذي دفن ليلا فلما أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي عليه كبر أربعة تكبيرات كذلك من الأدلة على هذه التكبيرات الأربع حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة التكبير الأول ثم التكبير ثلاثا ثم التسليم هذا حديث صحيح إلى غيره من الأدلة أدلة في التكبيرات الأربعة كثيرة جدا أما التكبيرات الخمس فدليله حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا فلا أتركها لأحد بعده أبداً هذا دليل قوي على مسألة التنويع التي ذكرنا التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعاً ثم كبر كذلك خمساً ففيه أن السنة هذا وهذا قال عن هذا الحديث الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح ثم نقل أن بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم قد رأوا التكبير على الجنائز خمسا كذلك قال الإمام أحمد وإسحاق قالوا إذا كبر الإمام خمسا واجبت متابعته على المأمومين التكبيرات الست والسبع, والسبع وردت في بعض الآثار المقوفة منها أن ما رواه الشعبي وهذا من التابعين وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه يعني يريد لو أعطيتمون عددا معينا نتابعكم فيه هذا تابعي يسأل صحابيا فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد هذا إسناد صحيح كذلك عن علي, كان علي رضي الله عنه يعني يتخير وينوع في مسألة التكبير هذه فكان يكبر على أهل بدر الذين شهدوا بدرا يكبر عليهم ستا ويكبر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا ثم باقي الناس يكبر عليهم أربعا كذلك تسعة تكبيرات وردت في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة هذا في قصة حمزة رضي الله عنه فأكبر عليه تسعة تكبيرات قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعد قال وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله, بل فعله هو وأصحابه من بعده هذا قول القيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أنه نعم صحيح أن الروايات التي جاءت بتكبيرة الأربعة هي الأكثر وهي الأرجح من ناحية السند وهي الأصح وغير ذلك ولكن حيث صحت الأسانيد بروايات أخرى وجب القول بأنه لا مجال لردها لأنه قد يتعرض في ذلك إلى رد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقال بأن السنة هكذا والسنة هكذا كذلك أصحاب الذين قالوا التكبيرات لا تكون إلا أربعة تكبيرات استدلوا بأشياء استدلوا بدعوة الإجماع قالوا الإجماع على التكبيرات الأربع هذا حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار وقال كل ما على ذلك فهو شذوذ لا يصار إليه ودعو الإجماع هذه منتقضة وقد ردها ابن حزم رحمه الله تعالى وأنكر على من قال بالإجماع وبين بطلان الإجماع هذا والإجماع غير حاصل لأن الخلاف في المسألة كان معروفا أيام الصحابة والتابعين ثم هو معروف إلى حد الآن ثم استدل بعضهم كذلك بحديث كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعاً. قالوا آخر ما صلى رسول الله ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً. فقالوا النسخ. إذا التكبيرة الأربع نسخت ما عداها. لكن أولاً يقال بأن هذا الحديث هو حديث ضعيف. طرقه له طرق كثيرة ولكنها كلها طرق شديدة الضعف كما قال ذلك الحافظ. رحمه الله تعالى في التلخيص وغيره من أهل العلم مثل بيهات وغيره قالوا كلهم بأن طرق الحديث وإن كثرت فهي لا تقويه ثم على فرض صحته على فرض صحته كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار في آخر حياته يصلي أربعا لا يدل على النسخ وإنما يقال بالنسخي إن كان هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما مجرد فعله للأربعي في الآخر بعد فعله للخمس وغيرها لا يدل على النسخ، فهذا ما جاء في مسألة التكبيرات. كذلك يشرعوا رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، وهذا مما لا خلاف فيه. يشرع رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، وبعد ذلك أما بعد ذلك ففيه خلاف، ففيه خلاف بين أهل العلم. دليل رفع اليدين في التكبيرة الأولى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى أي الوضع اليمين على الشمال المعروف هذا دليل على هذه المسألة وقال النووي أجمع أي أجمع أهل العلم على الرفع في التكبيرة الأولى واختلفوا في سائرها و ذهب الإمام بن حزم قال الإمام بن حزم في المحلى وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في التكبيرة الأولى فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص فلا على قول ابن حزم هذا لا يرفع لا ترفع اليدان إلا التكبيرة الأولى وهذا ما قال به عدد من أئمة من الأئمة المحققين أمثال الشوكان وغيره إنما ما ورد مما قد يعارض هذه المسألة هو من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما روى ذلك البيهقي بسند صحيح عنه أنه كان يرفع يديه في التكبيرات كلها فمن احتج بفعل الصحابي في هذا الباب قد يقول بأن هذا ما فعله ابن عمر إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك من رد هذا وقال بل يمكن أن يكون من اجتهاد ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قوله ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة الفاتحة وسورة وذلك للحديث طلح بن عبد الله بن عوف أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلم أنها سنة وحق المهم عندنا هو قراءته بفاتحة الكتاب وبسورة قال الترمذي عقب هذا الحديث عقب روايته لهذا الحديث الحديث أخرج البخاري وغيره قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق أما بعض أهل العلم الآخرين فقالوا بعكس ذلك وهذا مخالف لهذا النص الصريح في المسألة ثم القراءة تكون سرا القراءة تكون سرا لحديث أن السنة في الصلاة على جنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك ويخلص الدعاء في التكبيرات الأخرى إلى آخر ذلك فالسنة إذن هي القراءة سرا وهذا حديث صحيح أخرجه بعض أهلهم أخرجه الشافعي وغيره. قوله ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة وقد وردت أدعية كثيرة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال ضمن ما قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما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 يستفاد من هذا أنه يكون الدعاء بأحد هذه الأدعية المأثوة نعم يمكن أن تدعو كما في غيره من المسائل من الأدعية يمكن أن تجتهد في الدعاء هذا لمن كان يأمن على نفسه أن لا يقع في الأدعية المبتدعة أما إن كنت ممن لا يستطيع أن يأمن على نفسه ذلك بل لي علم أو غير ذلك فعند ذلك ينبغي الاقتصار على الأدعية المأثورة فهذا لا شك أنه أسلم ثم الأدعية المأثورة إلى جانب فوائدها الكثيرة أنها من جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرجى الثواب لمن يدعو بها لأن هذه متابعة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الفوائد التي تكون في الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك تكون التسليم يكون التسليم في الصلاة والتسليم مثله مثل التسليم في الصلاة العادية دليله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس أي في زمانه إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة فيستفاد منه أن التسليم على الجنازة يكون بتسليمتين واحد عن اليمين واحد عن الشمال أو يكون بتسليمة واحدة تلقاء الوجه كما هو وارد في التسليم العادي في التسليم من كل صلاة تدريب التسليم الواحدة هناك التسليم الواحدة لها دليل آخر من السنة هو قول هو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة وسلم تسليمة واحدة قوله ولا يصلي على الغال وقاتل نفسه على الغال وقاتل نفسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع من الصلاة على الغال في غزوة خيبر كما ذكرنا في الحديث السابق وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره من أصحاب السنة ومثله مثل الغال مثل اوقات نفسه مثل الفاجر بصفة عامه كمدمن الخمر وكالزاني وكل الذي يكثر من المعاصي ويقع في المحرمات وغير ذلك وامثاله من الفسق كلهم هؤلاء كلهم يعني يجمعهم هذا الحكم حكم الصلاة على الغالي وقاتل نفسه فهل اختلف أهل العلم هل عدم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم يفيد أن هذا حكم عام بمعنى أننا لا نصلي عليهم أو كما قال أهل العلم يعني يمكن أن يصلي عليهم عوام الناس ولكن يمكن لخاصة الناس وفضلائهم أن يتركوا الصلاة عليهم زجرا وعقابا وغير ذلك فالذي قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاختيارات الاختيارات العلمية قال ومن امتنع عن الصلاة ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني بذلك القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء يعني الذي لا يفي بدينه عادة وغير ذلك الذي يمتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا كان حسنا قال ولو امتنع في الظاهري أي امتنع عن الصلاة في الظاهري ودعا له في الباطن ليجمع بين مصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما كان أولى من تفويت إحداهما وهذا من فقه الجليل الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى والترمذي رحمه الله لما روى حديثا اقتلي نفسه وهذا الحديث يرويه جابر بن سامراء قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد مات قال وما يدريك قال انا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال الرجل اللهم لعنه قال ثم انطلق الرجل فرأه قد نحر نفسه بمشقص يعني نصل طويل قد نحر نفسه بمشقص فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات قال ما يدرك قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه قال أن ترأيته قال نعم قال إذا لا أصلي عليه إذا لا أصلي عليه هذا حديث قلنا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وأخرجه كذلك الترمذي وقال الترمذي عقبه اختلف أهل العلم فقال بعضهم يصلي على كل من صلى للقبلة وهذا هو القول الراجح وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام إنما الراجح من كل هذا أن الفاسق الذي هو من أهل القبلة الذي لم يكفر يصلى عليه بعموم الأمر. ثم إن كنت تظن أن هناك مصلحة من زجر أو نهي لأمثاله عن مثل فعله بأن لا تصلي عليه أنت أو يعني بعض الأناس الأفاضل أو غيرهم إذا لم يصلوا عليه كان في ذلك فائدة أو مصلحة جاز ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أما الصلاة على الذي قتل في حد من حدود الله فهذا لا خلافة على أنه يصلى عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية التي رجمت في الزنا فقال إنها تابت توبة لو فرقت على أهل المدينة أجمعين لكفتهم لأن الحد كفارة للذنب لأن الحد كفارة للذنب كما ورد ذلك في الحديث عند البخاري وغيره أما الكافر قال والكافر الكافر لا شك أنه لا يجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا أي شيء من هذا وأدله من السنة ومن الكتاب كثيرة جدا نذكر فقط يعني الآية الكريمة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره وهذه نزلت في سياق يعني لم يعني لها سياق معين وسبب معين وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول يعني استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمر وقال أتصلّي عليه وهو منافق أني قصة طويلة إنما هذا معناها أتصلّي عليه وهو منافق وقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرك الله سبحانه وتعالى إذ قال لك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني الله سبحانه وتعالى فلو علمت أنني باستغفاري أكثر من سبعين مرة ينفع ذلك هذا الميت لا استغفرت إلى غير ذلك من المناقشة التي كانت بين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية التي تدل على تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكافر وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والشهيد هناك أحاديث تدل على جواز الصلاة على الشهيد وأحاديث أخرى تدل على العكس. فالذي الأحاديث التي تدل على عدم المشروعية هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد لم يصلي على شهداء أحد وهذا ذكرنا بعضه في بعض الأحاديث السابقة ولكن ورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فما لبث إلا قليلا حتى احتدم القتال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم وقد أصابه سهم فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته ثم قدمه فصلى عليه كذلك ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقال يمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث بأن يقال إن الشهيد لا تجب الصلاة عليه يعني المسألة في الوجوب لا تجب الصلاة عليه وقرينة صرف الأحاديث الدالة عن الوجوب عن الوجوب إلى الاستحباب فقط هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء يحد. فهذه قرينة تخص الشهداء فيقال بأن الشهيدة لا تجب الصلاة عليه ولكن تشرع الصلاة عليه بمعنى تستحب أو تجوز على أقل أحوالها ويصلى على القبر وعلى الغائب ويصلى على القبر وعلى الغائب فأما بالنسبة للقبر فالمقصود هنا الصلاة بالصلاة هو صلاة الجنازة صلاة الجنازة لا غيرها من أنواع الصلاة لأنه قد ورد في أحاديث متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على على بعض يعني صلى صلاة الجناز على بعض الموتى في قبورهم ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها أحاديث المرأة التي كانت تقوم المسجد كما ورد ذلك في الصحيحين ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصف خلفه وكبر أربعا وهذا حديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه إلى غيرها من الأحاديث، فهل يقال بأنه لا؟ لأن وردت أحاديث أخرى كما تعرفون سوف نأتي عنها في النهي عن الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر وغيرها. فيقال بما قاله يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في آلام الموقعين بأن هذه صلاة خاصة صلاة الجنازة هي صلاة خاصة ليست كغيرها من الصلوات والصلاة المنهي عليها هي يعني هي الصلاة التي تكون على القبر أو إليه لما فيها من مشابهة الشرك ومن الذريعة الكبرى إلى الشرك بالله عز وجل أما صلاة الجنازة التي لا تختص بمكان فعند ذلك فعلها في المسجد أو فعلها في مكان خاص بالجنائز أو فعلها عند القبر فليس فيه شيء إن شاء الله تعالى وهذا القول هو الذي تطمئن له القلوب لأنه به تجمع النصوص لأنه قد ورد النهي عن الصلاة إلى القبر مطلقا ثم ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة هذه قرب قبور معينة فيجمع بينها بما جمع به ابن القيم رحمه الله تعالى في موقين. موقعين أما الصلاة على الغائب فأدلته كثيرا منها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما وصل نعيه إليه ومنها أحاديث أخرى في الصلاة على الغائب قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة على الغائب تكون إذا لم يجد في بلده الذي كان فيه من يصلي عليه لعذر أو لمانع مثل مثلا شخص توفي في بلاد الكفار كما وقع للنجاش فهذا توفي في بلاد الكفر فلم يجد من يصلي عليه فعند ذلك تندب الصلاة عليه صلاة على الغائب أما أن يصلى على الغائب وقد صلى عليه أناس آخرون في بلد ثم أنت تصلي عليه مرة أخرى وغير ذلك فهذا مما لم يرد في السنة لأن الذي ورد عكس ذلك فقد كان كثير من الصحابة أو من أتقياء الصالحين كانوا يموتون في أماكن بعيدة ثم يصلى عليهم في بلدهم ولا يصلى عليهم صلاة الغائب في مواطنهم الأصلية فهذا هو الجمع بين النصوص في هذا الباب في باب الصلاة على الغائب وهذا آخر ما كنا نود شرحه في هذا الدرس أقول هذا القولة وأستغفر الله لي ولكم وإن كان هناك سؤال فتفضل <تصوح> نعم وردة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة في المسجد ووردة في غيره في مكان اللي السنة اللي كان يعني يتضح من من بعض الأحاديث وبعض الروايات أن كان هناك مكان في المسجد النبوي كان هناك مكان خاص بالجنائز موضع للجنائز كان توضع فيه الجنائز ويصلى عليها فاستدل بذلك على أن السنة الصلاة في محل خاص بالجنائز لا في المسجد ولكن إن صليت في المسجد فلا حرج نعم تجزئهم لا شك نعم. كما نعم صحيح من الأصل من الأصل من الأصل على الجنة مال جائدة الأصل فيها الجواز ما الدليل عنها دائما هذه قاعدة النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا لدليل أو قرينة تصرف ذلك لم يرد دليل إذن لا تفرق لا هذا يعني أنه فوق ثيابه فوق ثيابه، أنت؟ لا لا يغسل ولا يكفن بمعنى أنه لا يكفن لا قلت أنا يكفن في ثيابه هذا قط، ثم أن تضع عليه ثوبا فوق ثيابه فهذا لا شيء، أنت؟ بل هذا هو الذي ورد في بالنسبة للشاهد واحد ثوب فوق ثيابه ثوب آخر فوق ثيابه يعني لا تخلع ثيابه ويغسل وغير ذلك بل يبقى في بالنسبة للمحرم نعم بالنسبة للمحرم كذلك يبقى في ثيابه نعم نفس الشيء الشهيد بصحيح بصحيح؟ لا تطيب شيء آخر لا يعني لم يرد ف... لم يرد التطيب لم يرد تطيب لاهم ي ي يدفنون في دمائهم فهذا دليل على أنهم لا يطيبون ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنهم يبعثون يوم القيامة بدماء يعني جرحهم يسيل دما ورائحته رائحة المسك وغير ذلك بما يدل على أنهم لا يطيبون يكفنون أو يدفنون في دمائهم لأن هذا ملائم لطبيعة الجهاد يعني في الجهاد لا تجد الوقت لكي تخسل وتكفن وتطيب وكذا طيب الميت يعني قال بعض أهل العلم لأنه قد تبدو منه روائح طيب الميت بطبيعته يعني لا يتحكم في جسده فتبدو منه روائح وتغير وغير ذلك فينضبط طيبه لهذا السبب نعم <تصفيق> لا هذا شيء آخر تطيب هذا قلنا بعد الغسل هذا هذا في غسل الميت لا في تكفينه الغسل الشيء والتكفين شيء هذا تكرناه في باب الغسل الميت أن في الغسل تغسله ثم في الغسل الأخير تجعله شيئا من طيب من كافور أو غيره يكون فعله كل الناس يعني لما يموت ميت لا يقوم الجميع لكي يصلي عليه هذا ما ورد في السنة أنه فرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يفيد الوجوب صلوا على صاحبكم فهذا أمر هو يفيد الوجوب ولكن كونه يعني كان مثلا يتأخره صلى الله عليه وسلم أو أصلا لا يؤلمونه أو يعني بعض الناس يصلون على الميت ولا يصلي الباقون هذا دليل أنه فرض عليه الكفاية فقط الدعاء بعد التكبير الاولى الفاتحه ثم بعد ذلك اديه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصلاه على النبي صلى الله لم ترد تعيين صيغتها كيف هي ولكن يصلى بالصلاه الابراهيميه المعروفه هذا الأولى صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جميعا ولا تخلص في الدعاء لا أنا ما أعلم لا, لا أدري لا أدري إن كان عنده دليل إنما الصلاة والدعاء هذا فيه دليل أما الترتيب لا أدري أو أو أو شيء <تصفيق> نعم نعم هذا هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. نعم. يعني ما ما فهمت سؤاله يعني هذا قول أبي بكر الصديق قال الحي أولى يعني جئ بثوب قال هذا ثوب بالي وكذا كيف تستعمله فقال الحي أولى بالجديد يعني. كيف قدرته؟ هي شيء. ها؟ ما ادري. نعم. نعم. لا أدري شو مش كون قلاة أبو محمد لا أدري لا.